حوراء حوراء زينك بتعالي تعرفوها حوراء حوراء من عفا وشاف في القاهره حوراء حوراء زينك بتعالي تعرفوها حوراء حوراء من عفا وشاف في القاهره البغيرت ليها خسرت دانيها والبغيرت ليها خسرت دانيها حوراء حوراء شاردى وصفة جوالشهربيش احتدار مجمى صرتي باليال وامضوايا الجمار شاردى وصفة جوالشهربيش احتدار مجمى صرتي باليال وامضوايا الجمار حق قلبه عليك مولاة الفطار حق قلبه عليك مولاة الفطار والنور يحشك بيها وتفوق بضليطيها و النور يحشم بها وتفوق بضليطيها حورة حورة حورة حورة <تصفيق> حورة زيانك ب beauty عالة Velvet حورة حورة من عبة و شارفوها حورة حورة زيانك ب beauty عالة حورة حورة من عبة و شارفوها في كل دعاء الله نزل كل معنى الوفا واللي غايب اسمك في كل دعاء دار صرت ما خاب من حوراء حوراء حوراء السماح حوراء سيرتك عادت عرفوها حوراء حوراء بن عرفوا وشرف طاهر حوراء حوراء سيرتك عادت عرفوها لازم انا لحقين القبرك واقول حتى لو مشلول وصلي تسحوا لازم انا لحقين القبرك واقول حتى لو مشلول وصلي تسحوا حتى رب العلماء الليها والجنة حارتيها رب العلماء الليها والجنة حارتيها اورا وحوراء اورا وحوراء سي لما تعالي تعرفوها اورا وحوراء لما تشاف طاه اورا وحوراء سي لو شفت طاحت في عاير ليها خسرت داليها وبالغيرت ليها خسرت داليها الاشواق ويطير السعال وانتظر مولاتي من عندك يبعث الأشواق ويطير الساعة وانتظر مولاتي من عندك وعد ووعد ما تنسينا يا الاسم السنة ووعد ما تنسينا يا الاسم السنة исмик хуму мажниха вал шидда дусаниха исмик хуму мажниха вал шидда дусаниха хоура хоура